وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ان الله كان عليكم رقيبا واامنتم نيته اموانهم ولا ما تتبدل الخبيث فبالطغي بنا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ان انه كان حبا كبيرا وان خفتم الا تقسطون في متاما فانكحو فانكحو ما اطاب لكم من النساء اثناء وثلاثة واربا فإن خذتم تعجلون فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ ۖ أَإِنَّا لَمَعَنَّا ٱللَّهَ ۖ وَأَلَمْ تَكُن نِّسَاءُ أَصْدُقَآتِهِمْ إِنَّنَا لَهَ فِئَةٌ لَّكُمْ عَن شيء منه نفسا فكلوه هليئا مريئا ولا تؤتس فها أموالكم التي جعل الله لكم قيما وَالرِّزْقُ خِيفَهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَشِّرُوهُم بِجَنَّةٍ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَفِظًا إِنْ فَإِنْ آ نَسْتُم مِنُهُ نُشْدًا فَدِفَع إلَيْكِ أَموادَكُمْ وَدَا تَأْكُلهَا وَلَا تَأكُلُهَا ولا تأكلوها إِسْرَان فَ وَبِدًَا أَع وإن كان غنياً فل يستنفف وإن كان فقيراً فل بالمعروف فإذا دفنتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ومن نصيب مما وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكْتُنَّ هَلّاً وَالْأَقْرَبُونَ مِّن مَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا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 إن الذيينَ يَأكُلونَ أَموعَ لتَّ مغُلمَنْ إِ م يأكُلونونَ فيِي بُطُهِمْنا رَو وَسَيَصْلَونَ سعيرا يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد الثلث مما ترك ان كان له ولد فان له ولده فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فللأم الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدف من بعد وصية يوصي بها أو ديت آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفا فريضة من الله الله هَكَانَ عَدِي مَنْ حَكِيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَنكِحُ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا مَنْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَعْقَلُونَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فنغنم الصبر مما تركتم من, من بعد وصيه ان توصون بها او وإن كان رجل يورث كلالة أو رأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في التلث من بعد وصية ينصي بها أودين مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي أُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تلك حدود الله ومن يطلع له ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأمار خالدين خالدي في وذلك الفوز العظيم ومن يصل الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي تَأْتِي نَفْسَاهَا الْفَاحِشَةَ مِنَ النِّسَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً منكم وَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَرِضُوا عَنُهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَضَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يعوتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ كَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فان حسن ان تكرره شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَّزَوْجًا مِّنكُمْ وَلَا تَزَوْجُونَ وَآتَيْتُمْ أَحَدًا نَّقْلًا طَارًا فَلَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَفَ تَأخذُون نَهُ وَقَد أأَفْض بَعْغكُم إ بَعْو وَخَذْنَ منِكُم مثَق ولا تنكحوا ما نكح حقا باءكم من النساء الا ما قد سلف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 خمَطَلَِكُمْ أمَّ هَةكم وَبنتُكمم وَأَخَاتُكُم عَ ماتُكُم وَخَاتُكم وَبَناتُ الأأَخ وَبناتُ الأُخ وََّ هَاتُكمُم الناتِ أَوضَانكُم وَأَخَاتُكُم وَمَّ هَةُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَ ِبكُلاتِ فيِي حُجُولِكُمْ مِنْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّهَمَةِ فِي حُزُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّهَةِ دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ جَامِعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ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 واحلل لكم ما ولاه اذاكم ان ان تبتغوا باموالكم واحصنين غايه مقوسفين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا زُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَغَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدٍ فَرِيضَةٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَبِنَّا مَلَكَتْ أَيْنَانُكُمْ فَمَن مَّلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ دَاوُكُمْ مِّن دَعْ فَأَنْتَ إِذْن ك وَآتُم أجورهُ بِالمَوه في وَحصنة غير س خاتاء وَدتخدات أَخد وَإِذَا احصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نَصْبُنَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لَا يَنَالُكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْتَ تَصْبِرُ خَيْرٌ لَكُمْ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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفذ عنكم وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا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 ومَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذِى عَلَى اللَّهِ يَسيرًا إِن تجتنبوك كبائر ما تنهون عنه كبائر ما تنهون عنه سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ واسال الله الغمن فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما مَنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئًا شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وَوبِمَا أَن فَكُون أَمالِهِ فَصَالِِ حَاتُ قَتَةُ حَ فِضاتُ للِغَيْبِ بِمَا حفظ الله وَاللَّا يَعْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَهْجُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ وَضْعِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْ لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِذْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمًا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اي يريد افلاح حي ووفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وعبودوا الله ولا تشيكوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبيض القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القبى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إلا الله لا يحب من كان مختالا سخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَأَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ وينفقون أموالهم رئاء الناس ولا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَلِينًا فَسَاءَ قَلِينًا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرُّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفًا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفر وعصر وسول لو تستوى بهم الأرض لو تستوى بهم الأرض ولا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولوا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا وَكُنْتُمْ مَرْضًا أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْ تَجِدُوا مَنْ آمَنَ وَفَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَانْسَحُوا فَانْسَحُوا بِوُجُوهِ كَمَا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما ضيه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع فَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ وَيَضْرِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَلَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُشْمَعٍ وَرَى عَيْنَا لَيَّا بِأَلْفِنَتِهِمْ وَطَالًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن كُلٌّ عَنهُ مُنَارٌ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا ايها الذين امنوا انتم كتابا من بما نزلنا نسبقا لمن ما كن لن قبل ان من قبل أن نطرس أجوها فنغدها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعمنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَنْ دُونَ ذِلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَسَاءٌ وَلَا يُظْرَمُونَ فَتِيلًا انظوا كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ كَمَا إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ يَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَكُمُ اللَّهِ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَمَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والالَّينَ آممَنُامِل الصوالحاتِ سَنودخِنهُم جَات تجر سنودخِلهُ جَاتِ تجرينمِ تَحتهاَا الأه خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا الله يامركم انكم ادل امانات الى الها و الى حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ نَحِمَّ <لحن> مَا <منها> يَعِضُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان اولى الامر اِنْ نُزِعَ تَنازُعُكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ أَن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر لَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَعْلَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّحَكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ وَلَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ أَرَايتَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن كِسُودِهَا فكيف إِذَا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين اللَّهُ الله ما في قلوبهم فَأَرْسَلْنَاهُمْ عَلَى الْغَمَمِ وَقُلْنَا فِي الْأَرْضِ انْفُسِينَ قَوْمًا بَلِ اغْرَقُوا هُنَا أَرْسَلْنَاهُ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَّلَعَ بِإِذْنِ الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم, واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَلِنَا وَرَبِّكَ ل يُؤْمِنونَ حَ يُحَِّمُكَفِيَا شَجَر بَيْنَ فُتُم مدَا يَجواثُمَّ لَا يَج فيِي أَفُتِهِم ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِيهَا أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا لِّلَّذِينَ قَضَيْتُ لَهُمْ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا وانفسكم او خرجوا من دياركم مما يفعلون الا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيراً لهم وأشد تثريتاً وإذا لأتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناه وَلَا هَدَيْنَا لَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان فتنة اون في رجميعا وان منكم لمن ان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن الله لقد انعم الله وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ لَمَّا يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ أَلَيْسَ اللَّهُ لا يقولن انك ان لم يكن بينكم وبينه موده ليتني كنت معهم فافوز, فأفوز فوزا عظيما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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِشِنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ آلُهَا واجعل, وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّامُودِ وَقَالُوا اتَّلُوهُ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعيفا.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 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَارِ لَمَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَدٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنِيَا قَلِيمٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُضْلَمُونَ فَتِيلًا عيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وأنت صدر حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ قهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وان اصابك من سيئه فمن نفسك وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوه من عندك بيت طائفة منهم بيت طائفة منهم غير الذي تقوم والله يكتب ما يبيت فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفاء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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه, لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فكونوا في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسكم وحريض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا مَن يَشْفَعْ شَبَهَتَ الْحَسَنَتَيِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَبَهَتَ السَّيِّئَتَيِ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 وَلَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَكَ مِنْ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا في سبيل الله فَأَنْ تَوََّهُ فَخذُهُمْ وَكَتُلُهُم حَيثُ وَجَتُهُم وَلَا تَ التَّخِذُ مِنهُم وَلِجَّ وَلَا نَص إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤكم, أوجاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 فَمَنْ يَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَنْ كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيهُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَتِمَّ مُسَلَّمَةً فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ مدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكأن الله هو علي من حكيما ومن يقتل مؤمنا متعندا فان جهنم فجَز أُهُجَهًَا إَِّ مُخَدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغرب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَالِمُ كَثِيرَةً كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان لنا تعملون خبيرا لا يستغي القاهدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المزاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة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 الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا, قالوا في ما كنتم قالوا فما كنتم في الارض قالوا ألم تكن أعوذ الله واسعة فتهاجروا فيها فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا المستغفين إلا المستغفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراضاً كثيراً وسماً ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا هَضَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَوَاتِ إن خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَيَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُبًّا مُّبِيْنًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا يَا ولا جناح عليكم ان كان نبيكم اذم من ما كنتم مضاء ان تضعوا اسلحتكم او كنتم مضاء ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكنفلين عذبا مبين فإذا قضيتم الصلاه فانفلكونوا الله حق قياما وكونوا دعوا فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهلوا في ابتغاء القوم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 واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَرْمَلُونَ مُحِيطًا هَا عَنْتُمْ هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْنًا فَإِنَّ مَا يَكْسِبُهُ عَلَى نفسه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 طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويرفر ما دون ذلك لمن يساء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا أن يدعون من دونه إلا إلاثا وإن وأن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذا من عبادك نصيبا مفروضا ولا وقال لاتخذنا من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلل منهم وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَنْ يَعْمَلْتُوا أَنْ يُجْزَ بِهِ مَنْ يَعْمَلْتُوا أَنْ يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِجًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَانَةِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَنَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَاجْهَهُ لِلَّهِ وَهَوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ وَاتَّبَعَ مِنَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتخَذَ الُ إبَجِي مَ خَللَ وَلَِّهِمَا في السنَمَهَا وَماتِ وَماف الأرضْ وَوكَ اللههُ بِكُلِّ شَيئٍ مُحطَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِقُ لِلَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْكُمْ بِبَالِغٍ فِي يَتَامَى <تصفيق> النِّسَاءِ إِلَّا أَلَّا أَتِي لَا تُؤْتُونَهُمَّ مَا كُتِبَ لَهُمَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُمَّ وَالْمُسْتَوَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِن مرأةٌ خَفَةْ مِن بَالهَاشزًا أَو أأَراب فَل فلاج فلا ناحَ لَكِ مأَ الصح بَينَهُ م صُح وَالصلْلح خَير وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقى يغن الله كلا من سعته وكان الله أنسراً حكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ألف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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ل قََّ مينَ بِالقصْطش هذاَدأَلله وَلَ وَلَ أَن فُسكُمْ أَوال داينِ أَيَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا لَهْوًا أَمْ تَعْجِلُوا وَإِن تَنُورُوا أَوْ تَنَازُفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا آمنوا بالله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 وَْفُ بالِمهِ وَمَلا إكَته وَكتُ بج وَصُجه وَيوم خِر فق فق ظَلَّ ضل ظَلَ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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ شَمِيعًا وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَمْ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَازَأُ بِهَا فَلَا وقد نزل عليكم في الكتاب بان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَالِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ زَمِيعًا لِلَّذِينَ فَالَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ قَالُوا وَإِن كَانَ مِنْ كُلِّ امْرِئٍ نَصِيبٌ قَائِلُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْكُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَمُ إلى الصَّلََةِ قَمُ كُسَلَ يُُونَ قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مدب مُذَبِّبِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لا إِلَٰهَ أُولَٰئِكَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أُولَٰئِكَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتُرِيدُونَ أَن تَشْغَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَعْوَاهُمُ الْأَسَفَلَ مِنَ مَا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَلْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما تُرِيدُ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْهُ سُؤَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عنابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أُشُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسِيَا أَكْمَرَ مِنْ ذِيَانِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَعَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّائِقَةُ بِظُلِّهِمْ ثم اتخذوا الإجر من بعد ما ما جاءتهم البينات فعفونا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى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 فبما نقلهم وثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم وقتلهم ان بأبا غير حق وقولهم قلوبنا غلفن بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم الا مريم مهتانا نبري وما وقولهم إنا قتلنا المسيح إيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبنا لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفيه شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِي دَخَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَجِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَجِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَبِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمْ وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لَا مُكَثِّينَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْحَقِّ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ اولائك سنؤتيهم اجرا عظيما اننا اوحينا اليك كما اوحينا الى لوح من بن بعده واول حينا الى ابراهيم وَسمهِلَ وَإِسحان قَيَكُ بَو الأسبَ طِائ س وَأَّ بَيونُ وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسِى تَكْرِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكان الله عزيزاً حكيماً لكن الله يشهد بما أنزل إليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وان كان بالله شهيدا ان الذين كفروا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا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 وكان ذلك على الله يسيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَنَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ إِيْسَ بِنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ألقوها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة إِنْ تَفُوْ خَيْرًا لَكُمْ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 وكذا بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة فمن يستنكف عن عبادتك ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آل وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فضله اَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا ولا, وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا شَفِيعًا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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف منها ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مِثْلُ ثَنَاءٍ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَظُلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ